الإجابة الصحيحة هي د تعني هذه العلامة طريق تنتهي إلى رصيف أو حافة نهر بصفة عامة تعلم هذه العلامة أن محور الطريق الذي نسير به سيقطع أو يمر حذو محور النهري أو بحري